إلا الذين عهدت من المشركين ثم لم ينقصكم شيئا ولم يظاهروا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا سلَّقَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقُتِلُ الْمُشْرِكِينَ حِيثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَحَصُرُوهُمْ وَقُعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَبُوَّ أَقَامُ الصَّلَاةَ وَأَتَى الْزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغُهُ مَأْمَنَهُ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدُوا عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ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 فَإِنْ تَنَابَوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّ لهم لا إيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما كثؤ إيمانهم وهم وهم بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين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 وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسا أولائك أي يكونوا من المهتدين أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله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 منوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهداه ودين الحق ليظهره ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمر عليها في نار جهنم ما فتكوا بها جباهم فتكوا بها جباهم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوق ما كنتم تكذون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 إن من نسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاماً يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئ عدة ما حرم الله فيحل ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم افروا في سبيل الله فتقلتم الى الارض ارديتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياه الدنيا في الاخره الا قليل إلا تَنصُرُوهُ يعذبكم عذابا أليما إِذْ أَخْرَجَهُ غيركم ولا ثَانِيَ شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد تَحْزَنْ الله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 وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم إن فروا خفافو وثقالو وجاهدوا بأموالكم وأفوسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن ولكن بعده عليه مشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون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 إنما يستئذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم وارتابة قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لعد له عدته ولكن ولكن كره الله بعاثهم فثبّطهم فثبّطهم وقيل قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم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 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا, وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها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 ألم يعلم أنه من يحدّد الله ورسوله، فإن لهنا رجها نم، فإن لهنا رجها نم خالد فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. قُلْ لَسْتَهْزِؤُ إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ وَلَئِنْ سَألْتَهُمْ لَيَقُولُنَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِلَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ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 وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ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 ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته وعدها إياه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 ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ضمأ ولا نصب ولا مخمة في سبيل الله، ولا يطئون موت أي يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم.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 يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون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 صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهما علتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رأف الرحم.